بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث يزيد في الخلق يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا وما يمسك فلا مرسل له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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ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 وماَا يستو الْ البَحْرانِ هذا عَظّ فرُةٌ سائغ شَابُهُ وَهذا مِْحُن أُجاج وَمنِن كلُ تَأكللونَ لَحمَ طرَرِي وَتَسَْخردونَ حلَةً تَلبسونها وَتَستخردونَ حليةَةً تَلبسونهاَا وَوتَرَلفُلكَفِيهِ موااخِرَ لتبتَوا مِ فَفضْلِهِ وَلعلَّكُم تشكرون.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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تَرَ أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود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 إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون تجارة لن تبور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 إن اللهَّه يُمسِكُ السماواتِ وَالْأَلْضَاء تَزُولَا وَل إِن زَلَتَ إن أَمْسَكهُماَا مِنْ أحدَد مِن بعد إنه كَ حَلمًا غَفُور